بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعذتهن وأحصل عدة واتقوا الله ربكم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 والله يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر, أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن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 تضيقوا عليهن وإن كن أولا في حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهم أجورهم وأتمروا بينكم بمعروف وَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاثَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُونَ لَهُ أُخْرَا لينفق ذو سعة ساعت من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يُكَلِّفُ الله نفسا إلا مَا آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذا قت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ أَرَأَيْتُمْ آيات يَثْبُتُ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ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 وَذاَأَحْسَنَ اللهَّهُ لَهُ رِزق اللههُ الذي خَلَقَ سَ سَمواتِون اللههُ الذي خَلَخَ سَ سمواتيون وَمِنَ الأرضِ مِفْلَهُا يتَنَزَّنُ الْ الأمر ضَنَهُ لتَعلمُوا